تبارك الذي إن شاء جعل من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيظا وتفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ولكن يجب ان يكون لا افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك ذلك ان أم جنة الخلد التي وعد هناك كانت لهم يكون هناك لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصببون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك تثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا بي يتفقدون فإلا هدوا الذي بعث الله رسولا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان قاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لو لا فقد كذبتم فسوف يكون رزاما